وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلك قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو اقسط عدل الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم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 وأزواجهُ أمهاتهم وأولُ الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولُ الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلَّا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاق غنيظا ليسأل الصادقين ع صدقهم ليسأل الصادقين ع صدقهم وأعد الكافرين عذابا أليما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 اذ جاءكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر اذ جاءكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا خلال كبت لي المؤمنون وزل زلو زل زلا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا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 ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفتن لا آتواها ثم سئل الفتن لا آتواها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لي فعكم الفرار إِن فررتُم من الموت أو القتل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 فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلو تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب الملاقيين إن شاء أو يتوب عليهم. إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِهِمْ وَقَدَّفَ فِي قُلُوبِهِمْ رُوعَبٌ فَرِيقَةٌ تَقْتُلُونَ وَتَأْصِرُونَ فَرِيقَةً وَأُورِثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضَ الَّتِي لَمْ وكان الله على كل شيء قدير وكان الله على كل شيء قدير يا أيها النبي يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتم تريدن الحياه الدنيا وزينتها ان كنتم تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا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 ومن يقت نتمكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها نؤتها اجرها مرتين واعددنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك احد من النساء إن اتقيتُن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض إن اتقيتُن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولاً معروفاً وقرن في بيوتكم ولا تبرجَن تبرج نتبرج الجاهليَّة الأولى وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وذكرنا ما يطلع في بيوتكم من آيات الله والحكمة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 والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعت والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات. والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذكرات والذاكرين الله كثيراً والذكرات أعد الله لهم مغفرة أعد الله لهم نعفراً وعجرًا عظيمًا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قض الله ورسوله أمر أي يكون لهم الخيار وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قض الله ورسوله أمر أي يكون لهم الخيار. اي يكون لهم الخياره من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا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 فلما قطَّعَ زيدٌ منها وَطَرَ زوجَناكَهَا لِكَيْلا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجَ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجَ وَفِي أزْوَاجِ أَدْعِيَاهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا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 وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ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 والذي يصلّي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيمًا تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعدلهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله داعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم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 أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۚ يُؤْمَرُ الْمُؤْمِنُونَ أَن يُقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَهُمْ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْذِنُ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عليك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 لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا ابناء اخواتهم ولا نسائهم ولا نسائهم ولا ما ملكت ايمانهم واتقوا الله ولا ما ملكت ايمانهم واتقوا الله ان الله كان على كل شيء شهيدا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 لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابي بهن ذالك ادنا ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لا ان لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها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 وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا وما يدريك لعل الساعه تكون قريبا ان الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا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 رسولا وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبرانا وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا ايها الذين امنوا يا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله منا قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا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 إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أن, أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا يُعَذِّبُ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ يُعَذِّبُ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ